أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سنع uh Wil well ترجمة wrong فلم <تصفيق> ولقد جَهَنَّمُ بهذا الكمال وحسبهم سيئ ينت الرسول وتن يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم انتفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح Yeah. لم تجدوا فإن Oh. <laughs> لفضيله الدكتور محمد أعد الله لهم عذاب لفضيله الدكتور محمد أولئك حزب الشيطان Het en ik de اجد قومي كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ رضي